بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث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 وما أدراك ما هي نار حافظ